أ ز و اولئك ج ا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم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 لا ي ص د ع و ن ع ن ه النابلسي و ا ي ف و ك ه ة يشتهون للعلوم ن ث ا ل ا ل ل ؤ ؤ ل ا ل م ك ن ن و ج ز ي ه ب م ا ا ك ن و ا لا يعملون ي س م ع و ن ف ي ه ا ل غ و ا و ل ا ا ت س ي ل ل ا س ل و م ا ل ا ا وأصحاب ا ل ا م ي ن في سدر مخضود وطلح ه ش ر ك م م د و د و م ى م س ك و ب و ف ا ك ه ة ك ث ي ر ة لا مقطوعة و ل ا م م و وفرش ع ة م ف و ع ة إ ن اجتماعي موسوعه ن أ ب ك النابلسي ر عُرُبًا ا ا ن ث للعلوم ة مِّنَ ا أ ي ن ث ل ة ن ا ل آ خ ر ي ن و أ ص ح ا ب ا ل ش م ا ل م ي ه أصحاب ا ل شركه م سموم وحميم وظل من يحمون ا لا ا ل وظل في ب د ولا ر ي م إ ن م ك ا ن و ا ق ب ل ذلك م ت ر ي ن و ك ا ا ن و ي ه دعويه ا غير ل ب ح ي ه ذات مضمون ا ترابا و ع ظ ا م ا إنا ل م ب ع و و أو ث ن آباء لولون. قل إن م و ل و ع ه ا ل ي ن ل و ا ب ل ى م ي ق ا ت يوم م ع ل و م ثم إنكم أ ي ه ا ا ل ض ا ل و ن ا ل م ك ذ ب و ن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 نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشات ا ل ا و ل ا فلولا تذكرون افرايتم ما تحرثون أنتم ت ز ر ع و ن ه أم نحن ا ل ز ا ر ع و ن لو ن ش ا ء ل ج ع ل ن ا ه حطاما فظلتم ت ف ك ه و ن إ ن ا ل م غ ر م و ن بل نحن محرومون ر أ ف ا ج ت م ا ل ل م ا ا ذ ي تشربون آه انزلتموه من المزن أ م نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أ ج ا ج ا فلولا تشكرون أ ف ر ا ي ت م النار التي تورون أ ن ت م أ ن شاتم شجرتها أ م نحن المنشئون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 في كتاب مكنون لا يمسه إ ل ا المطهرون تنزيل من رب العالمين أ ف ب ه ذ ا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم أ ن ك م تكذبون فلولا إ ذ انكم بلغت ل ل ا ح ق و وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب حينئذ م إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا لا كنتم إن غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فأما إن ك ا ن من ا ل م ق ر ب ي ن ف ر ك ه وريحان و ج ن ة ن ع ي م وأما إن ك ا ن م ن أصحاب ا ل ي م ي ن ف س ل ا م لك م ن أ ص ح ا ب ا ل ي م وأما ي ن كان م ن المكذبين ا ل ض ا ل ي ن ف ن ز ل من ح م ي م و ت ص ل ي ة ج ح ي م إن ه ذ ا ل ا حق ا ل ي ق ي ن ف س ب م ا س م ربك ا ل ع ظ ي م